موقع رياض القرآن يقدم, يقدم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أشراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين يحبون في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وله لا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله Allah Al-Fatihah